113. وما هم عنها بغائبين 114. وما أدراك ما يوم الدين 115. ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله